بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ, إذا تلاها والقمر إذا تلاها وجلّها والنهار إذا جلّها والليل إذا يوشّها والليل إذا يوشّها والسماء وما بنّها او ضي وما طاها وان اضي وما طاها ونفس وما سواها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها فالهمها, فجورها وتقواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح, قَدْ أَفْلَحَ من زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ من دَسَّاهَا وقد خاب من دساها، وقد خاب اذن بعث اشوها اذن بعث اشوها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فقال فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوها فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُم بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوها فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُم بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا وَلَا يَخَافُ